والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء أذاركم أن تبتغوا, بأموالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به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 محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخجان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف, فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبر خير لكم إِنَّ اللَّهَ أَصْدَقُ الْوَقِيم يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم